من الأحبار والرُّهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكذّبون الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب الأليم. يوم يُفْصَمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ تُنْذَرُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ من عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم قلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم